ونعود لله المشعور ونحن أماننا من يهدي لله فلا مضل له ومن المضل فلا غاز له وأشهد لا إله إلا الله وإحناه إلا شريك له وأشهد أنه مدى عبده ورسوله أما بعد الألاوة أصدق الحديث سلام الله أيضاً لديه المحمد صلى الله عليه ويرحم من كتبه وشرف مضمون وكتب كتبها في وكل بدع من مواضيع وما في في الازمه وما يتعلق بها اليوم نتكلم عن الشرط الثاني من شروط الجليل وهو اتباع الدلالة وقد تصلنا الجليل المقليل إلى أعوض المفعل المتقرير وكلامنا اليوم عن القول وقلنا أن القول جهتان جهة منطوط وجهة المفهوم هو وجهة المفروض وكلامنا اليوم عن المنطوص والمنطوص يكون, يكون الكلام فيه في الدلالة إما عن الحق وإما على متعلق الحق وكلامنا عن المنطوص المجهة في الدلالة وعلى الحقن كل ما يقاطب إلى أمره واليوم ما يحضر الأمر فمن فمن أوجه الإلالة يستعلق بالحكم الأوامر والأمر لغة يطلق على الشأن ويطلق على الفعل وعلى الصفة وعلى القوت الطالب لفعل يطلق على الشأن كما قال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالضطر أي وما شأننا في الأمر والخلق والإجاز إلا كواحدة كلمح بالضطر ويأذي الأمر بمعنى أن سعيد قال عز وجل وأننا هم شرعون برشيد ويسعده ويطلق على على قفة تقول السفاء الأمر حسن السفاء الأمر حسن ويأذي على القول الذي يذب على الشعر أما في القلالة فالقول إدعاء سعر واجب بالقول من كان دون الظالب للصيغة إسعالي هو الإدعاء سعر واجب للقول من, من كان دون الظالب للصيغة إسعالي فهو الإدعاء سعر أو هو طلب سعر بالقول طلب الفعل بالقول قال ذهبه هو طلب الفعل على وجه الاستعلال ممن كان دون المطلوب منهم طلب الفعل او اجتدعاء الفعل معناه الفعل هو من فيه ما يا أم القولة والاعتقاد والعمل طلب شئك أي هو سلعاق شئك وقوع أي فعل والإكيان فيه سواء كان فعلا عملا قولا أو اعتقادا وليس المقصول به مجرد الشئ إنما المقصول به ما يؤمن القول والإعتقاد والعمل فالأمر هو طلب الإتيال بالفعل والإدعاء فعل ممن كان دون المطلوب منه إدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الصالب وهو سلاء من, من كان دون الطالب وليس المطواب دونه دون الطالب أي أن يكون على جهة العلوم أن يكون الطالب أعلى أضغل ممن قلب من منهم هو طالب الشعب ممن كان دون الطالب وليس المطواب دون الطالب فإذا قال زيد وزيد ذا مرتبة ومنزلة وسلطة لعمر وعمر دونه في المرتبة والسلطة كابن أو قادر أو غيره يقول له اتني بكأس فنقول هذا أمر لأنه طلب منه إكيان دماء طلب ممن هو أبنى من الطالب فذيل أعلى رتبة وعلى هذا الخول يشارط دار أهل الإن العلوة في الأمر ومعنى العلوة أن يكون الآمر أعلى درجة أو أعلى رتبة ومنذلة كالأب ابنه والسيد لعقله والسلطاني رأيته والرب لعباده وقيل أن الأنوى غير شرط غير لا منه إنما شرطه الاستعلاء قالوا أن الأمر يكون أمرا إذا كان باستعلاء لا بألوه والاستعلاء هو خلافه وهو أن يكون الطلب الطلب الاستيال أو الطلب الاستدعاء الفعله بصيغة فتضمن استعلاء وافتكاء ولو كان الطالب أدنى ولو كان الطالب في نفس مصبة المطوب منه او أدنى منه إذا خاطبه باستعلاء وترفع ولو لم يكن أعلى منه قالوا هذا الأمر وإذا لم يتحقق الاستعلاء لم يكن أمراً يكون ابتماسا مثلا كما قال عندما اشترط الأمر العلو في الأمر إذا لم يتحقق العلو كان ابتماسا لكن الذي عليه آل اللغة والمحققون المتأخرون أنه لا يشترط ركبة ولا استعلاء لا يشترط هذا في الأمر. ما هو الأمر؟ هو طلب الإتيال بالفعل قال المفسرين في غيره قال استدعاء فعل واجب في القول اذا ما هو الامر هو طلب الاتيان بالفعل في ذلك بالقول وبالقول يغرد الكتابه فلنكدب شخص لشخص في ب وانا بقلم على ورقتي ان اذا الى كذا لا يسمى اصلاحا اولا لا يسمى اصلاحا امرا فلا بد في الامر ان ان ي... في الامر ان يكون قولا فالاشاره والفعل الاشاره والكتابه وإن كان طلبك لا يسمى امرا ان هو قضاء التخييل بالفعل لا يهم العلوم والاستعلاء بالقول بصيغة فعل بصيغة فعل للأمر صيغ يُعرَق بها للأمر صيغ يُعرَق كيف نعرف أن هذا الخطاب أمرك للأمر صيغ على مدى الجمهور الأولى وقال بعضهم لصيغة له هو قول باطئ صيغة الأمر فعل أقيم الصلاة لدنوك الشنك إلى رفع الليل سواء كان في صيغة التفرار أو الجلل أقيم الصلاة وآث الزكاة صيغة فعل فللأمر صيغة صيغة الأصلي يفعل ولو صيغة مخرى كفعل الأمر كفعل كاف عين المضارع انجوم بلام الامر او الذي ناب نابه الفعل او ليعد وجد تفضلوا على الاعناق وضعي فضل اللقاء فضل اللقاء نضق ناب نابه فعل الامر او كي كسمي فعل كسمي فعل اسمعي كسمي كقوله حي على الصلاه فالاصل ان الأمر الامر له صيغه معروفه واصلها صيغه تفعل بصيغه, فعل. بصيغة فعل افعل قال واستدعاء فعل مادي من ممن كان دون الطالب صيغه فعل أما العلوة والاستعلاء فلا يشترطف الأمر ما هو الأمر؟ صلب الفعل بالقول صلب الفعل كل ما هو المقصود بالفعل هو أعلم إلى كان قودا أو فعلا أو اعتقابا إذا مرض الإيان به بصيغة من صيغ الأمر وصيغة الأمر يفعل. ما جاء على وذنها فيسمنا هذا أمر بشرط أن يكون بالطول لا بالكتابة أو بالكتابة إذن أثاريب الخطاب متنوعة ودلالات الأرضان متنوعة لنها الأمر منهج أمر فالأمر إذا كان بهذا المعنى وطلبوا اكياني بفعل قولاً اعتقاداً وعمله بالقول على صيغ صيغة من صيغه يسمى هذا أمر والأمر له أحكام فإذا جاء اللفظ بصيغة الأمر أو الحفاظ على صيغة الأمر فان الاستدلال به يكون على الوجاب او علم الوجوب بان الامر يجب على عدمه قال ان صيغه افعل فالوجوب حق طاق حيث الطارئه ثبت وانطلق لا مع دليل يدلنا شرعا على اباحه بالفعل او الذم فعلا فالاصل ان الامر إذا جاء يستدل به ما ما نصابته في الاستدلال ما يدل الأمر في المنطقة يدل على الإنجاب او على الوجود في رسول الأمر تدل على المجمل والأصل ووالذي عن المحرقين يرسوه فيها إذا قرر قال المر لأنها أجنى مرافع الطلب وبعضهم قال للجداء في الوجود الأمر ولكن الصحيح أن الأمر على الإنزام والإيجاب ولذلك سما ربنا عز وجل ترك الأمر معصية قال على لسانك نبي أفعصيك أمري فترك الأمر معصية إذن فعله واجب فعله واجب وقد يأتي الأمر لمعنى غير الوجوه وقد يأتي الأمر لمعنى غير الوجوه إذا جاءت قرينة صرق حيث القرينة انتفت وأطلق لا معدليل كلا نشران على إباحة عندب فلا إذا جاء ما يدون على أن الأمر ليس على الاجاب وانما هو على النذ او على الباحه او على التهنيد او على التجاذع نصفه بل صو هو عليم من بحمله على المراد منه اذا جاء ما يدل على أن الفعل من امر ليس على الاجاب نفهم هذا بقرائننا أولي عن نوجه افعلوا ما شئتم افعلوا ما شئتم بل صيغة الأمر ويطالب أن تعلق بقول لا تزلوا عن الوجود وإنما جاءت بالتهديد يقول عن نوجه عن ما شئتم إنه بما تعملون باصير هذا الوعيد يدل على أن هذا أمر تهديد ليس أمره إذا فإن جاء من القرائم ما يطرف الأمر عن غير عن الإجاب حوله بوحث الأصل إذا لم تكن سمة قرائم فإن مدقاء على المجور هو ديالة في الأمر إذا فالأمر طلب الفعل بالقول وصيغة وفعل ويأتي بغير مبلغ غيرها وتحمل على الوجود ما لم تحتقرين خصيصها بمعاني الصفات وهو يثبت الاوليه ولا يفيد التكرار الامر فيما تأخره انه يدل على الثول على مذهب جمهور الاولاء وقال الرميان الشافعيي الأمر يدل على الخوف قال عزوجين تابع إلى مرحلة من الوضع تابع إلى لو أن قيد أمر عبده خاجنه أن يأتيه في قوب نائد فتأخر فعاقبه لكانه شقا ولكن كن أن يقول لو أنت أمرت لي وأنا كنت سآتك به غدا ولا يأتي أي عاقل ويمكر على السجن فيما ضربته فإنك أمرته ولم تقل له الآث إذن يمكن أن يأتيك بالماء لا يمكن لا يمجد عدم الإنكار يدود على أن العقاب الناجد على التأخر في الأمر كار وإنما أنقب على تأخرين لأن الأمر يقضي على الحور إلا إذا جاء ما يدل على السراق إلا إذا جاء ما يدل على السراق فالأصل أن الأمر يجعل من الحورية ولا يزيل إترار معناه أن الأنسان إذا جاءه الأمر ففعله مرة لا تطالف به مرة لا تقل لو أنت مأمور إذن دائماً تفعل آبني بكهل لما أصب آبني بآقل لما أصب آبني بآقل لا يأتيك به مرة إذن برئة الزمع بخلاف النهج فالنهج كما سنظر يفيد التكرار إذا نريد عن ذلك شيء معناه دائماً لا تفعل أما الأمر فلا يزين التكرار فإذا فعله الجنسان مرة برئة الزمع ما نقول مفيد ثوليه ولا يفيد التكرار بخلاف بعض ما ذهب لانه لم في الصوره ولا اشرا الا لم يم ما يحضر فاذا جاءت القراءه تبين المقصود من الفعل في صيغه هل هو للتكرار او هو لثوليه او لغير التكرار او لغير الثوليه هذا مثال هل نتكلم عن اصل الامر اذا فلن من الدلالة إنسان يريد أن يستهدد على إيجاب أمر فيأتي بصيغة ويقولها بعد ننظر لي من صيغ الأوامل أمر. من صيغ الأمر أمر اتضاح الدلالة لا بد أن يكون القول أمرا والأمر يفهم أن يفهم أو يعوه بأسا طلب إسيار بالفعل ويقول بالقول الضروريه لاقوى من لنا دليل القول لكن جاء بهذه الحاله فانه يوجد على الفوريه في الانجاب وعدم التكرار الى ان جاء الصراعه هذا هو الامر قائ او ان طبيعه دون التكرار والأمر بالشيء يتضمن الأمر بما لا يسم إلا وأمرنا بالشيء وأمرنا بالأمر المهم من منحة الأمر به وبالذيبه يتم الأمر بالصلاة الأمر بالوضوء وكل شيء بالصلاة يفرض إذا جاء الأمر وفهم من الجليل أن الفعل الحلال على الإيجاب أنه أمر مأمور به فإن الأشياء التي تساعد على تحقيق ذلك الأمر كلها داخل في مغموم الأمر وإن لم يتلقوا قال عز وجل يولينا عمر دامنيا في الصلاة من يوم الصلاة فسع لله فأنت في ريك نداء الصلاة عليك أن تذهب إلى المجل او رشيا او راكبا او في حافلة لا يهم فكل مسلوب وسيلة توصلك إلى هذا داخل في مضمون الأمر للصلاة فكل ما لا يتم الواجد إلا له فواجد أنت تغمر بالشيء إنسان جاء في الصلاة والماء المباع بثمن بثمن مهتاسة فيه ضرر ونشط نقول يا أخذ تطهر للطرح نقول معكم ما هذا هو العشري نقول ما ما يجب آية ولا حد تأمر نقول لا الآية تأمر بالطهار وما؟ والطهار لا يمكنك إلا بشراء ما يحسن. فعليك أن تحقق فالأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا بي فأنت مظهور بأن تتطهر والطهارة لا يمكنك إلا بشراء نائعة فلنشتري هذا إذا لم يكن الماغ أعلى من ثمنه من ثمنه في الصوم وليس فيه إجحاء كما تشتريه بك الشر تشتريه والمثال في إخلافين أهل العز لكن لكن تريد أن نوضح المسائل فالأمر بالشيء المهم المنحة أمر به وبالذنيبه فالأمر بالصلاة أمر بالغضو وكل شيء بالصلاة بالقضو فكل الوفائل التي تأثير حقا الشيء المأمور به فهي داخل في الأمر ظنا لا تكن نحكاة أنا, أنا أمز بالصلاة ولكن المسجد هناك ولا يمكنني لا يمكن أن أذهب يقول لك هذا أنت مؤمن بالصلاة وكيما تصد هذا أمرك المؤمن يمتغي أن تصد والوفاة داخل في الأمر لا بد ان تحققها إلا إذا عجز الإنسان إلا إذا عجز المسار هذا هو الأمر ونختفي لنعود إلى كتاب منهد الساركين وان اذا بدات قانونا في مرور فنتحقق في شرط النتائج من الحلقه او الحلقه عليكم ان تاتوا بالدليل يثبت ان الضغط قد حدث كانه يهمنا ان يحن لهم حقهم في التقييم اذا على حسابك طيب من يقرأ فنقرأ من كحان قريب وقريب ومن يأتي بلقة عالية وفيه كائدة قلمونه في اليار حتى يتبع الضوء من الحصة الماضية عن الحجم الحجم من المسلمين من يعرف عن الحجم الحمد زمان عن الحجم مغاية في المال في النوم أو في الأسل والسر ومنهم من التصرف في مال أو في عين في الأسل والسر صواهر ماذا عندما تلقوا the mission No? Muhammad, no, no. no, no. <تصفيق> ومنهم يتصروا بات المالية في مصباحة المحبورة أو مصباحة العزيزية تكلمنا عن الحجر المسيح وهو المنه في مصباحات الغيثة نتكلم عن المثال وهو الحجر المصباحة المحبورة عليه قال رحمه الله نعم الآن بدأ هذا الثاني من المحجور عليهم او الحكب الذريع يتعلق بمصلاحة المحجور عليه قال يجب على وليه الصغير من هو وليه الصغير؟ الأب أو الوطي الأب أو الوطي الذي يصد وطيه الأب أن يقوم على عموره صغير يجب على ولي الوليه الصغير إذن المحذور الاول حظرا في مصلحته هو الصغير والتافه سواء كان صغيرا وكبير. صغير صرفات من من او كبيرا التافه والذي كثرت بالاستغلال المستبد او التصرف المالي في ما لا يجوز كمحرمات او بداحات فائده منها يسمى تافها لا يحسن استغلال الاموال ولو كان كبيرا قال والمجنون وهو الإنسان الذي يغيب عقله أو ذهب عقله فلا يحصل السفر فهؤلاء السلاة إلى الطبي ما دام بيصد الله لم يبلغ أو السبيل أو المجنون إذا رأى الوليد أبو أو رقيه منهما سوء من وما في من السفيه سوء تصرف او مجهول ولد له منهم دنوع او ما زال في خلاف ينبغي على الولي ان يحفظ لهم اموالهم ولا يتركهم يتصرفون فيها فيحضر الولي يمنعهم من تصرفات في الاموال التي ملئ كلهم سنوق فيه حتى يبلغ غطى به حتى يبلغ غطى به ويؤنس وحتى يرقد فيه ويعقل المجنون فقبل ذلك لا يرقد حق التصرف في البال بين يوحنا عمل ويمنعونه بماذا لان تصرف لان تصرفهم يضرهم فان لا يكل لهم والمصلحتهم من انهم من التصرف في دليل بال تصرف الذي يضرهم هذا هذا ويستقبلها برهانه على ذلك برهانه في كثير من الناس عن الاموال ينبغي عليه أن يمنعه من التصوص السمال وينبغي عليه أن يبتأد عن أمواله فلا يجب له أن يستغلها بنفسه أو يأكلها أو يتصرر فيها من الصحيح فقال عزوجه إن الذين يعقون من أموال يشان هلما ما يستغلون في قطونه فلا ينبغي أن يستغل لا فياكن ولا ينبغي أن يتصرف الناس فيه ولا ينبغي له لا تبقصوا فهو لك الذي قال الله لك القيامة هو لك الذي يتقومون عليها وليسقوا عن لا, لا تبقوها لهم بجمهن بجمهن صغرهن ولا بجمهن فأنتم مذكورون عن كيف يفعل؟ نبعدها على أيديهم ولا يجمعوا عماله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا أي ظلما منبا كبيرا طيب وما للقضي وما للمجنور وما للسبيح إن, إن وقل إليه وليه عليه أن يجعله أن يضغفه في منطقته محجر عليه لماذا نحجر على الطبيب لأنه لو تطلق هو لأبسد ماله باستغلاله فيما لا ينفع أو تبغيره أو, او طرفه فيما ينفع لهذه علا منع من ماله فإذا من إن استعمل أو تصرف في مال الصديق أو المحجور كذلك ينبغي عليه أن يبعد عن الإحراف والتبذيل والاستعمال بغير الحظ ولذلك قال سبحانه الله عليه أن لا يعرم مالهم كتاب جاكي يعني, يعني ليس بالأبد لأم والد الولد الإبن الذي هو رجل أو رشه. صغير أو يكين ثم يصعج بدون مبالاة فيقع ما منع صاحب المال لأجله لا بل يستعمله بل يستعمله بالنجاة من الذي يحصل؟ أن يستعمله في مصارح أن يتاجرونه فيه فيضح أبوالهم تاجه في أبوال النتامة لا تأكلها كما كان في حفظ المستلف في حتفه او في سامه كذلك فالا اذا خلق امواله خالق قابله الحسنه مالا احسن يحفظه لهم ويتصرف له تصرف المالك الفاتح عليهم ثم المستثمر اتجاه امواله أمو يربحها يصرف عليهم ما يحتاجون اليه ولا يجوز أن يأكل من ولا ان ينقلوا ادوالهم في ادوالهم خدال ولا تاكل اموالهم الى ولا يجب من ادواله ولا يجوز ان ينقص عليه فيبذر بل يمنعه من استثاث ادواره ويقوم عليه بالاحسن في فيحصل لو قال او استاذ له او يصف عليه بما عرضه يبقى على ها هي حتى يبلى عصبي ويلشك وينثبت ال رشد من السفيه ويعقل المجنون وتذبل الانثى وتتزوج على ذهب الثمانين قال عن جده سكين انسكن منهم رشد متساءون بينهم اموالهم ولا تأكلوها إسراقاً وبداراً أن يكبروا فإذا فإن آنفتهم رشد إذا رأيت في هذا المحدور عليه رشد كمال أقل وحسن تصرف في المال فرد له المال ولا تسال إلى إسراقها وأكلها وإن التخلصينها قبل أن يخبر الصبي او يبلغ او يرشد فإذا بلغ وجد ماله له لا سألها فإن هذه أمانة من خلية الإنسان الذي احفظها قال ووليده أبوه الرشيخ كذلك إذا كان الأب كذلك سفيه كذلك عليه إذا من يقوم المال يقول الراشيخ أو الرشيخ الذي غير سفيه فالصبي والمستفير والمجنود الأطر أن الولي هو حد أو الوطي فإن كانت أبل أشياء التطرف في الأموال كما الجواب يحجر عليه أن يقول لهم الصبي وإنما يوظى الله بل هم من أقاربه النذين يخشون على مصحبهم فوكث إليهم المال ليحوظوا عليه وهذا قال لأمر إباني الحاكم الحاكم ينظر في والطلاح الكثابي أو الصغير او المجموع المستهدئ ويقول لأحد من أقاربه الذين يعلم منهم الشرص على منابعهم أنك تقوم على أبوال تقوم عليهم منابس علي تحفظهم إذا جدناهم فيه تصرف عليهم ولا تتكون مغيين نعم هل الطائم على أدوال اليتامة؟ أبو كانت ولي أو هذا القائم على أموال يتامع هو قائم عليه بالخصنة في قيامه على أموال يتامع يمكن أن أبنائه وتجب عليه النفع جهرا واحده غيره وفي نفس الوقت يحفظ لهم اموالهم وينتاج لهم وان لم يكن اولاه فهو قائما على امور بيته وما شابه ذلك ويحكم على حفظ امواله واداره تجارته واموره لكن كان هذا القائم غنيا مستغنيا من مال فليس ولا يأخذ شيئا من امواله بل يعمل ان يقوم على هذا الامر الموجب وان كان فقيرا وان كان فقيرا يحتاج في قيامه على سكون يساره وامواله وكساره منه ورده الى ماله جاز له ان يقوم مقام ادين على امواله ومن كان ثَقِيرٌ فَلْيَأْنِ بِالْمَهُمْ هذا ما أعطناه هو كم يأخذ قال المثنف هو الأقل من حجرة يسليه أو كفاية نقول مثلا لإنسان شعال نريد أن نستأجرك لتقوم على مواليته فالقضاء وكفاية فيها وحتى يخبره كم تريد حجرة مثلا يقول أحتاج عصر أصر أصر عصر, عصر 32 الشهر فنقول للوريد كم تحتاج أنت لتقوم عليه فيقول أن يأتيني خمسمائة عصر 32 عصر 32 دينار عصر دينار, دينار فيقول أن يأتيني خمسمائة دينار نقول له إذن اكتفي بالمعروف بخمثمائة دماغ إذا قال أنا لا تكفيني خمثمائة دماغ تكفيني أذكر خمثة نقول له له لعب إذن خذ على الألام بها فأجرات الغيب لا يأخذ أكثر يقول لا يكفي إن كان أقل من أجرات الغيب أو مثل أجرات الغيب هذا هو المعروف وقيل أن المعروفة ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف أي حسب عروف الناس يأكل يتقوم أو كما يفاجر المال في أمواتنا فمن كان غني وتحته يتامى لهم أموات كربائد مثلاً أو مجنون أو غيره له مال فهو كان غني يحافظ ذاك المال لا يخرجوا مع أماره متاج لهم يصرف عليهم ولا يأخذ شيء لنفسه مقابل ذاك القيام على أموره إن كان يحتاج وفقه ويحتاج إلى مصروف فيقول له خذ في المعروف ما هو المعروف قيل المعروف يرجع إلى حراسينا وقيل كما ذكر المصدف قال هو الأقل من خجرات المثل خجرات المثل خط قلنا عشره دينار عشر دينار فنقوم لوخذ اثب او اذا قالوا لي قني على ثلاثه يقولوا لي لا تتجاوز هذا ما نقوله ومن كان فقير لياكل بالمعروف وهو اقل من قدره نفسه او كفايته لنا احمال ونقص مسائل الحظ حظ على السبيل والمجنون والصبي وقبل أن يحظ على المثلثين انتقلوا الكلام عن الصلح كل كلام عن الصلح تتركوا بحقوقها وكلما استعطلونا قبل بداية الشرطة يقابلون نهاية كان يومه ناعد باب ثم يتوكي الوكالة والشركة ماذا يتوكي الوكال الشركة هي النوات الضوء عالى اللقطة والمثابقة والمظالمة والعوثة والعالية الشفعة والوحد والهباة والعطيقة والفضلية ثم نفس هذه المواليه إذن يعمل القادم حيث القادم يعمل حيث والمكال والشركة والمتاقات والصفين ثم ناخذ انتحان عما أعطفها قبل احياء الموال نحن <تصفيق> ناخذ ناخذنا ثلاثة حقب في العقيدة أرض في العقيدة. قبل احياء الموال ناخذ انتحان والأرسول والعقيدة واليوم نفسنا في ديان نحن نشرح ما أنه شرح مقصص إلا أنه المصدر في حال أنه يهم مقياه أو شرح مقصص فقط تعالى إلى جهاز نشرح بنفسه نتائج الحلاث الآن نحن نوضح النتائج فقط ونفجر هذه الحلوية المصدر النوحة الثانية هي فئي فيها الحلاث ونقص فيها الثانية ولكن مع ذلك نحن نتحدى الشرح ونظيم مؤسساً من اللازم حال جميعاً تحرر القادمة إلى الله إذن جميعاً الثلاثات الخاليس عندنا عقيدة سبت أحد يحصل لها القادمة يناقل ثق ثم عقيدة وبعد آر مواقب المتحان ولعندما يتوقف فترة إذا بدأ الجورة المية في الجرش أعدد الثلاثات في الجرش فمنتح القدع أن تنفق في هذه الجرش una hora per dir-li que